آه <تصفيق> <تصفيق> أنت في حل فزدني سقمًا وافني جسمي واجعل الدم عدمًا أرض لي بهجر الكليه بين لمت نفسي فزنها الالم ليس, ليس منا من شكى علته من شكا برنا حبيب من شكا ظلم حبيب ظلم